الحمد لله رحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طييرا مباركا فيه والصلاة والسلام على شهور سليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بالعواتل نستنى بشمته اليوم دي اما دعم شادي ليلة يوم الاربعاء السابع والعشرين من شاء الله المعظم شعبان لعام الف وتلاثمائة وخمسة وتسعين من هجرة المبيل محمد صلى الله عليه وسلم الثالث من شهر سبتمبر لعام الف من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكان وفي انقاع ايرام مريم عليه وعلى مبينا وكل انبياء الله الصلاة والسلام ونحن هنا في ليلة القرآن في مسجد الساعة على موعد مع الحلقة الخاليسة والاربعين من تفسير كتاب الله عز وجل وهذه الحلقة تتم لربع وسائعه الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين ولقد كنت متألما بعض الشيء لان رمضان سيهجم علينا بعد هذه الليلة وقد بقي في سورة ايل عمران حوالي ربعين او ثلاث اربعة وهو ربع التشعيدين وربع فالحين وربع لتبلرونهم وكنت اتمنى ان نمتعي من سورة ايل عمران بكاملها قبل رمضان حتى نكون قد استوعبنا في هذا العام الماضي كله سورتين طول وين من أسول سور القرآن وهما الزهروان البقرة وآل وإمران فلهما عند الله عز وجل أدوي ولهما منزلة العلية عند الله فكنت أتلم ولكن لما علمت أنه هذا اليوم هو آخر درس في التفسير قلت سبحان الله في رمضان سنفسر كل ليلة جزءا كاملا تشكيرا مجملا لنحن هنا ثم نستغلق ان شاء الله بعد العيد ولكن توجدت اليوم باقتراح الجمعية هنا باستمرار الدروس حتى نستطيع ان نستوعب بقية صورة آل عمران مع بقية احكام الصيام على مهل وزودة فقلت ام الله عز وزل حققت لامتي وسننتهي ان شاء الله من آل عمران قبل بدء رمضان حتى يكون قد نضع منا سورتان كاملتان وبعد العيد انحشنا نستعرف التسير من اول سورة النساء فاسأل الله ان يجعل هذا القرآن العظيم تبيع قلوبنا ونور عبصالنا وجعاء همنا وذياب حزنا وان يفتح الله به الكروب ويسطر الله به العيوب ويغفر جيه الذنوب فاسأل الله ان يحقف بالقرآن امالنا ويذهب بالقرآن على منا فيشفى بالقرآن مرضانا ويحقى بأمواتنا ويوصى إليه بيننا ويحزى بيه أعجائنا ويحسن بالقرآن حتامنا اللهم أمين في الأسبوع الماضي ونحن نتعذف عن قولية أعلى وسائله إلى موافرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتخين تكلمنا على مناسبة هذا الكلام الغالي من الله العلي الأعلى بعد التحذير من الربا الذي هو من أسباب قيام الحروب والكتال وكان عاما مهما من أسباب قيام غزوة أحد حيث استعملوا مال الربا الذي جمعوه بين قريش في محاربة المريك صلى الله عليه وسلم وهمه فجاءت الآيات محذرة من الربا ولا فيما الربا المضاعف وقدب الله المؤمنين الذين يأكلوا الربا لأنهم سيدخلونا نار الكفرة لا تكون الربا اضعاف المضعفة وابتكون الله لعلكم تفلحون وابتكون النار الذي يعدك للكافرين ونعد هذا امرنا الله بالمسارعة في الخير بدأ الربا والحرام والصق واخبر بأن الجنة اللي عرضوها السموات والارض تعدت لناس لهم مواصفات وقلنا ان العرض بس يبقى السموات والارض ما يبقى طول ايه فادى يعتبر من ضمن تصويره ضمن تصويره انه يدل على مبالغه كبيره كان الله يكون اذا كان عرضها السماوات والارض ما يبقى طول ايه شيء تعوده العرب فيها كما قال تعالى بطائرها من اصبرك الملابس اللي يلبسوها للجنه دي estava بقى في السندس السندس الحريره الغليظ والاستبرك الحرير الغليظ اللي هو الدباك اللي اكل من جوه من الاستبرك من جامد مليء بالزغائق ايه ما ربنا بس يقول على المطاعم من جوه انها حرير المال يبقى من بره ايه انت بقى على فكره هو ربنا جابك في الحاجه المداريه والناس ساعات يحطوا في الحاجه المداريه عشه ولا ما حدش شايف حاجه وينه اللي ينجده بعض اللي ينجده يحطيه من جوه شبه يجيب اش هز ولا اش اي اي ام كان اللي ينسرد خشب ويحطيه ولا فوتاوه دمش بجه والقصيص لحد يشيه بحاجه ويقى الكرسي الحيل يبعثها السورة باعه يروف له اصحاب فالرب من قلوبه طائمه هم يستمرك لقول احنا فكيف يكون جمال الظهار لما يقول هنا عرضوها السماوات والارض لما يقصوا لي عظيم عظيمة ويقول نعم في الجنة مقبّاية مستغيرة وليس فيها طول ولا عرض وانه السائل المستشكل قال عرض واحد سبع والأرض المال حقيقة النار في المطبع المجنة واخذة سبع والأرض فالرسول قاله طبعا ما الليل ما بيروح الليل ما بيجي اللي هرب وحي كان قبله قال له عند الله قال له الطول الاخر عند الله خصوصا بأن نحن نبعنا بأن الأرض لا تخلم الليل ونهار في وقت واحد إذا غابت الشمس عن قوم فلنما هي عند قوم آخر آخرين وإحتلاط المواقف في الأماكن شيء معروف وإلنا إن من ضمن صفات المتخين المستحقين للجنة أنهم شاغنون للغيظ وجبنا ذلك الحديث كثيرة جدا على جزم الغيظ وعلى الطبر وعلى البعد عن الوضع ونجيب إلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه السائل قال له اوصني قال لا تغضب قال له على الشمال بعد كان على اليمين قال له لا تغضب بيقول لو جن ثاني قال له يا رسول الله اوصني لا تغضب بيقول وراه قال له اوصني قال له لا تغضب الراجل كان طمعان في وفيه وكل خطه شويه قايله كلمه لا تغضب كده يعني وهو ماشي وشوفتها فهذا لما ترر على يكيل مثلها تغضب فذكرت بالغضب فاذا به يجمع الشر كله وبدت رسول فعلا بحق لانه لو بحثته عن 90% من الشرور اللي بتحقى في العالم كل من شعها وببايت هاي الشرور بالغضب اي سن الغلط بتاعه بيجيب ما يجيش اهل الهواءات لا يمكن واحد يغلق مع الهدوء والتأمي والوالبكر مثال ما بيكون متأنن وعندي أعدى وفكر ليه ما لغالبنا الصواف كان فالبان مع ظهور عقله على قد كده بقال ما يكون حتى عقله على قد كده وعندي هدوه بيستشير اللي منه وما تشارى قام إلا هدوه لأخذ عنه أن الغضب والسرعة بتعمل على الاندفاع فوأكل في الكلام الوحش الغلق أو في الحركة والعمل ألف إلا بالغضب يجمع بالشرة كله كل حروف مبتونش الى الغفل يجي الرئيس من دول يال يلا ننتقل من, من سمع الكرامة والعزة والحق العرب من عرض اسرائيل مغتصبة بعتار فهي ان يكون لها ارض الناس ارض العرب طيب مالسك في اليهود يكنين باني تخليهم عن ملكنا بعتبر حدين الهبوب واحد يغتصب حاجة يخفف واحد مش شارع هو ما يغفف من واحد عشق يقول ويجي وراءنا بسيكوا يقول لا ده مش كرامة اعتلى قالكم ازاي ده بقت لا يأتي لك رجل ما أصبر فالأسفة حمينكي لأنه إذا خضع للحق في الأنافضة تعطيه الله ده بأيش كرام هلاجم في الواقع سأطني أحمل الإبنسان على العزة بالإسر ويقول له اتق الله أخذته العزة بالإسر بحسبوه جهنم ويعيث هذا في حديث كدسة عن الله عز وجل يا ابن هذا اذكرني إذا غضبت اذكرك انا اذا غضبت فلا اهلتك في من تهلتك حديث كنت عن الله العز وزيلا طيب مبارك ويقول ربنا يا ابن آدم ان تفقى تغضب على مهلك شوية اتأمى على مهلك شوية عشر اذكر ان هناك قاهرا زبارا اعلى منك اله اذكرني اذا غضب اذكر ان ما يغضب برضا استيكرك بالرحمة ما مع معني بأهلكم اذا غضبت فاذكرني اذكرك انا فينا معك اذا غضبت فلا غضبت ماشي الواقع ان الصديق على الوقت يضل الله عليه لما لا اثبت اذا فاحش او ظلم انفسهم ذكروا الله استغفروا الى اثنين منهم كان الصديق يكون عليكم بلا اراه الا الله ويستغفر فسأعوه يعني يا صديقي شمال بارت الكلدين قال لا اله الا الله فكالي لا تتقرأ لا استمر به بابل التفار ان ابليس لعنه الله قال اهلكت مني اذن بالذنب فاهلكم ابليس تغفار بولي اختار انا عارف مني اللي علمهم التفار بي قولي لو المعاصي اتفاضوا شوية ويتنصر لله ويعتذر ويعزم على ان لا يعود بيكيب بيكيب ربنا لا تحكوا اللي لا نعمل بيكيبه حبيبه بيكيبه وطبع الإبليز عاود يقول ده أنا عادي يشعر هنار الرب الرب تأنت واستغفار صفر بير ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مجرارة ومجدكم بأنهار ودنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار فاستغفار دايما ليولد رضيان الله فإني لوفاهم لمن طواب وآمن وعمل صالحا ثم اعتد إلا من بس إبليس هنا تنبه لحاج أسأل الله اللي نبه لحمة لكم يقول فلما رأيت منهم ذلك لما رأيت من ذلك لما رأيت من الكل ما إبني أبني بالمعاص هم يحجل السفار قلت يا الله لهم من طريق هذا يا رئيس الختاة قال فلما رأيت منهم ذلك أهلكتهم بالأهواء والبدعة فهم يظنون أنهم مغسدون فلاهم يتوبون ولاهم يذكرون حين لم يتفروش لا دعا دعا دعا دعا دعا مهم جدا وليش أفتلك منها يبقى أن تضعتوا بالدب ايه موضوع الأهواء دينا قال الأمة بيتغطروا ليه وبيهلكون بيتغطروا من الضيوب الي أذكر انهم فاضلين لا نعزلهم فواحد عمل حاجه غلط عشان دينا لما قبل ان نزقك عارف اني عرفت سبحان الله لا يوجد جندا وعاصمها نعود اي مثال اللي اعلام بيسافروا من حاجه ظاهره العاد انهم معاهم ملفوف بالشفاه وعاصم الملفوف بالشفاه لا سواش لا سواش من عارف حتى تحبط عن عليهم هم, هم لا يسافروا بيرضوا مع طاعه أنت لما رأيت إنهم كافرت مستغفار أهلتهم بالأهواء والبذع فيجي لي بالتاني يقول يقول لي الله عمالك حضرا بس يجيوه وزيع الحضرا ثلاثا لوحده وأنا ما عناسه ليه عمال وهو معتك السنين مين في المنز إنه من شيخة إسلام العمال يذكر دوس مغارة أخطاعوا عمالي ليس فراثا ومعتك بأنه خلاص بأنه ربنا حيجي جديد يصافه لهم كالترخيط لأنه عملت ذي أجميل لما مش هيترقه بقوه بقوه بقوه مرفوخ هل تفهم ايه بقوه ما اتاكد من دفاعه مع ايه ما عمل بيه الله في اسم الله وفي ضلال ضلال لله على فوقه تحته ويبيت عمله بخوله لهيه تكسر لحد قبل الفجر نص ساعة انتعره يلقوا صبه غاية لما مصرره كلين تلعق وزيك لغلق وتحريف الله ويستيابه فرض الصبح ويوم اليوم صبح لده يا فلان اعجزك بالليلة يا ربنا يجعلهم مباركات وعليم دهنا نقول لحد ما لحد الساعة ثلاثة وعد الدكر. حتى لعد الضكرة أهدان من دل أهدان من دل سيسر في يوم يبقى عن الزنوب اللي هي فهرة ويدة عالبدعة عالبدعة اللي سحبها مش متنبه لها اللي فناله ما بيذكر مستهولوه مرحبا بليس بخبرة برة يالي ما يذكر احنا ما نعمل بس يذكر ذكر الزليل هو ان تعالوا ساعة كالي ساعة كالي ساعة كالي ساعة حتى يجريتك ويبلع وصير فترة عاوست اتكلم يا ابني هاتل اتك مجلوش كواب عاوستو عبد الله هاتل عبادة مجلوش هوا خرافات وإله الاسماء الحسنة فادعوه بيها وادعوه بيها اللي انا فالحسن الذين ينحجون في اسماء جنوه ورزونا مكانوا يعملوه كن اجعو الله او اسم وضعه ما ايش احطح يدعالكم قال كن اجعو الله او اجعو الرحمن يا الله في الله يا رحمن قل الله و يدعو الرحمن ايما تدعو فلاهو الاسموع الحسن ما تنسيرش اسمال الحسن ما تخربش منها الالقاض ليه معلش اكتهل تصححوا الالقاضة وطرق القلبة كلهو اخلاصة شيح الهاب نسيبنا القلب اخلاصة نقول احسن برضو لسانة وحسن قلبك اثنين اثنين مطلوبين اننا الاعمال بالنيات اننا القلب مطلوب مننا بالنيات اننا لنضيع ادرا من احسن عمله يا برضو احسن عمل مطلوب يا اهل العمل الحسن الني ونصلي على خير البريه نصلي على حبيب الله وصلنا الى قوله تعالى في بيان حكم الحروب وما اجابها يبقى حد من قتل اشخاص 70 من الصحابه ربنا قال إن الأيام من الايام للدوله دي الناس ما عرفش اللي ما يدوش الاذينه ما يعرفش على طول الناس واللي ما يمرضش يعرفش ما يعرفش انت بالسلامه وإلي ما يدعش الحرمان ما يعرفش انت النعمة مجلد بها أفعاد الأشياء وإلي الله الذين أأمنوا منكم أأمنوا ويتخذ منكم شهداء وكانوا يتمنى يعني هاي الباب يقولوا انت تجيلنا حرب تانية عارزين من يجد شهداء طربي يا الحرب هجبكوا أزواء منكم شهداء يبقى لإيه بتاع الحرب أن الله الذين أأمنوا الثابتين من الفائية وش لأي طارق ولا ضرق لا يتخبرين فسوء اداء لا يرغب ولينا حفا الله لمنها امنه عشان ما يطخر الطفل المدخين اللي يدعون منهم معانا وهم بيعلمهم ضدنا فلما جات الشدة ده الوحد ظهر على حياته وقعدوا يسبوا في الاسلام وفي النبي الاسلام فعرفناه والشدة الشدائد جزا الله والشدائدة خيرا لانها عرفتني الصديق من العديد انت ما تبقى الفرح ما تباش ترى العديد ليه مرتفع الفرق ويقول اذا ايه تم ادمنه لك هيأكله هيأكله احنا ويأخذ مياد بس ومتعك بكتاب يقول لي لأن الانتفاع المستحقين والمتفاقين اننا يتعج بلتعج الشدة يصال لتأذنها اللي حدث الحرق واني حد يموت وتصفل اذا ده اوهينا باقي با الشدة دي بحك الرجال فالرب اننا جاء بخلج القهود وفاق الشدة قال عشان نيعرفينكم مؤمنون نمحف اللذين امن ويتخذونكم سعادة ما الله وقام حقا الكافرين ما في حيض حصل وليه للشدة الوحيدة اللي شاهد فيها استشاد كثيرا يوم حلوط حصل حاجة من غرور النافسي وقالوا انه لنا اليوم عم فربنا قال ماشي عاود انا انا اعطاك من في الحروب معتملين على علام الهيوم لا كافرودكم ولا سلحة لما قالوا ان لن نجد لباليوم نحن انتظرنا للمجلس في فيها 13 وإحنا في مهاردة 12 ألف فربنا نعم ما شاء الله إما التنفيذ هم اللي انتصروا يوم بدر وإلا الله ينطركم لا الله اشتغل في الوحيد نفسك إليحوا ربك يا ملايكك أني معكم تثبتوا لمنهم أمان فألقي في قلوب الذين شروا هو وعد فالله والملك اشتغل يوم بدر ولو لا تجلت التنفيذ 13 معناه اتركوا الجاهية فإن الله والملك اللي تعدوكم يدقونوا اللي احنا انتصرنا يوم بدر تلتمية تلاتة عشان يقل المسيسر قبل سناشر قبل يوم بدر سبعة وثلاثين مرة بضعبت كيف؟ فلما جاءهم العب والغرور ينحنين انا ربنا قال لا انا لازم اطفق سياد معكم حوالا بأول مش عالداخل حاجة اي اخرى مش عايز اصباحكم في اخرى لا عايز في اخرى تبقوا خايرة امك قدام العباد كنا من ادم اللي انها ليسة قوللكوا احتطم قدامك وما في الدنيا اي غلطة مش هاشك فقالوا يوم حنين ان اعجبتكم كاقواتكم فلم عنكم شيء وضاق عليكم الارض ورحبت ثم عليكم البنيه يا رب جماعي جري اخلوه ايه عشان نجيب الاثماشر عم تعملوا ايه فلان ما جري وحسوا بالخيبة وقلت لنا لان يوه اليوم ام انك كانت غنوره الفهمت وانفهمت أل انا أل انا بتضبط هل ثم انزل الله خفيمته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لاتبراوها وعذب الذين شفروا وجدوا انتصروا محافظة الماد مسلمين يقول ربنا وراءوا ان كلمة السلاح لوحده العدد لوحده التكتك لوحده التكنوليجية لوحدها الالترونية لا اعمل كل شيء وتقدم ودرب ومتعلم لكن يجب تعدمد على القوة الخارقة اللي عندها أثور مش عايزين نحن اعتاهم لهم حاجة المعدد فتحاج الله لا اعلم الرب العزة يجيدي ايه تطور عند راعد الناس ليه انت يعني ايه يعني ما نتمنك من صابين واحد ايه اخسطوا في قتلوا ويجيدي يعني غالي حجانا اللي انت تطلبوها ان حكبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين يجهدوا منكم يا ايها الصابرين الرب يلي يعلم كل شيء الله يعلم المعلوم قبل ان يقع وحينما يقع وبعد ما يقع ماهربنا ما عندوش ربنا فيه عند في ربيب بالنسبة لحنا انا اتقول لي الله انا ما انتقول لي في له ايه ربنا يعني العلم الساعي بنيبقى علم اذلي قبل رقوع المعلوم وعلم ظهوري حينما يقع المخذوق فكاينوا ربنا بقولوا انتو ظنوين او يخطر بولكم انكم حشوفوا ريحة الجهنة ولكن ما يتعروح لما فيه الثمن ايه الثمن في الجهاز والصفر. وعيادان الركنان قرر ذكره ما في القرآن في غير موضع يلي قلتها رب دفع يقول برضو قبل كده الحسير سبقا تفكروا جنة ولما يأتيكم متى وليه خرب من قبلكم بساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذي يأمنهم متى رسلوا الله مخصوص محمد صلى الله عليه وسلم قال وَلَا لَبْلُوا الْنَكْرُ وَلَا لَبْلُوا الْنَكْرُ يعني عزاته لابد للبلاء حتى ان اعلن المجاهدين منكم الصابرين طبوا الجهاد مش تفاق ان الجهاد على الصابر وفيه واحد غير صابر حي جاهد حيوض والعيال مجوده ويحايد تعطلوه سيلايع وقت وقد تترمى الامرات ويكاة معياله في اللي كان عنده صابر. على عيال دي كان الجهاد عاو تفحيح تفحيح عاو صابر ثلاثم اثنين حتى ان اعلن المجاهدين منكم الصابرين طيب اذا ربنا جاء حاجة ذكرهم بما كانوا يقلبونه انت عارف انه يقول له مواردة بتقول لي بشكلت انه كنت بتقول لي انت جيمت حان طران الجامعة للنخل تريع الشطار فيوم مدري كان بقوله انت جلنا غاز وفاني عشان اسمت الله البطولة والردولة انا عاوزة مش شايد انا عاوزة وبدأي عاوزة جلي قصر والابدعاء وما اجفار الاخوان حين ان عدوهم ولكن نعم في النايبات قائلة فربنا لما جاب غازة احد انا مش لي بكتب اثنينوعة اما يجريتوا ليه اما العجيب دول فائدون ولا تلون على احد وتجروا حتى مشوفتنيش ورا لما شفت ارتباك من ورا وعاقبتم كما في الايه خلي فر ولا قد جنتم الموت من قبل ان تلقوه من قبل ما تيجي الغازه كنت تتمنوا شاء الله سر الله فقدر رايت الموت وانتم تنظرون الرد ده مش عشان الموت ها امال ايه احنا لما بقى ان ركل مات واشير وقتل و لكن غشير ابني ما قلوش اده وقعها اعتاري فعلا ان ابني سعلاه الله اشاع يومها بلان محمد بلان محمدا كادخد و كان واحد اسمه بيقابي اقمعه الله في المرض جاء محمد بعد ما الاسرائيين قتلوا قال والدنيا مخلوصة على بعض حاج الشاهد فالكفار رامون بلان محمد بن دنيا رسول الله عليه فضل السلام فلما الرسول شاكوه فائد على الجبل ثم حاولوا يتلعوا عالجبل الكفار بعض بها ختل المسلمين هذين مختلف فالرسول رفع إليه للسناء وهو مجروحه والسناء مكتسبة وجبهاته مشروعة تخذوه جفت يعني اصابات اصابات في هذا الوقت اصاباته في عم محمزة اللي ختل وهي ومع هذا العزة والكرامة قدرها يتلعوا عالجبل وهيبتعها اللهم لا يعنينا لا يا ربك خليش أعلى منها يوم ربنا يقول له ولا تاهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلى ونعنفلتوا المؤمنين ففعلا لأنه الصحارة ومينهم صيدنا طلعا تشجع باسم الله لحد ما شاد رسول لأن رسول الشيط في الجراحات المنزيد مش هاد يمشي لحد ما طلوه على الضغرة وعملوا بالأحجار من حوايث و14 صحاري عملوا حصار فولاذي ضد الثلاثة رجال يجيب توافر الجفار لما ربنا صلى بالحواتف بسائلة الرائحة فبنقامي اي ما شايف الرسول كان ينسأل الله رب عم ايسا عيش لا انا جاي بتوه النجم وده يجي اعترضوا بعض الصحابة نسأل الرسول ما تشوف ان لا تبوك ان لا تبوك براح ضربه في الحربة فاخلص عليكم كان الواحد تاني برده ابن كان المرب خلص في المكة قبل الهجرة وقال تولي اي اي في الشارع يقول لان مرب خلص عايش وان شاء الله عاش همات خلالي يوم رسول يقول له ان احنا رفع بكل هدوء كيف لان كنا اثنين بكلام بعض بتقول له الفرط او باعليكو كل يوم فرط من شعيه عشان النات ام عراك حق ان يسمى ما يشغل عاوز اقتلالك يوم رسول يقول له بل انا اقتلق بكل هدوء تجيبني بوحر جاءني عاد الله ولا تحتبن الله بخلط وعديه رسله سبحان الله يا رب ما لا واحد كدابه اللي بجاءني وهو فرز الكارب قبل هجرة اشعرات وقل جاينا حتلك قد انت محاطة وثمات كاليفة انا امام الزحوة دي عبارة عن اهالي يجير من فوق واخبارات من رب الارض والسنعات قل بيولة دماغي لما جاي احد جاي برضو عميه ابن جاي عميه ابن خلس جاي يجري عشان جيت يا لا انا جيت للنجا الزحابات جايين جاي يره. قال لها اننا بقى ملاق حال شئ تلك وراح رسول شارك ناتف الحربة وراح مناشل عليها دول دول ديسه دروح سبغات كلها حديث يا رسول خلنا حتى قد بيش دول الثارت والمطاط والفرسلات وراح مناشل عليها فطبعا دا... حق... تزادع عن فرش راح نازل يخل كما يخل الصور بسرعة أصحاب الهم التفرق شار الحربة منهم بتاعه وراحزوا الكميساني انه عمالي اسرح فلقم الان الكيب مكبورس دي بقى شوف نكا شوف عجاب تبا حليم مهاشي ستأكد هجيبه لجيب خد الخطف غير الخطف والله لو ان مالي على جبل منبك لو الالام اللي عندي بالاجاع تحط على جبل منبك في اطراب يا سيدلي حطا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قال لي وانا في مكة انا هموثك ده محمد وياك ده يا كلب يا ابن الكلب لما انت عارف محمد الجمش كنت بتعيبوه ليه؟ مصلى على ايه؟ شوف العينات قد ايه وشوف الكفر بيحاربوه هم معتقدين ان صادق الامين امجي بقى ان ضربه واري اللي هيموت قال لا خلاص محمد الجمش مش, مش, مش عايز يعني ايه اللي بدانا تاكله المهم كله ان اشاعه انخرقت بان محمد خدع بعض الناس الضعاف اللي بتاكل منهم لسه انتقاد مش تصديق عيب ليس ده غلط على الله ايوه يا محمد ما قلتش المدحه يا اخوانا ما يروحنا بصوفيه ناخد ديننا في امام ام زغال الكفر يومها كان لها قوه ملسف على القفه ما بياخد دين بقى نرجع ذاته وناس مناسقين اكتر قالوا نرجع لدين ابائنا الاجداد بتاع زمان عشان احنا نعتذر ده بجد انا اظن ان ان شاء الله الارضال الخلوص بس قال أحدهم اللهم إني أبراء إليك مما يسمعوا هؤلاء الكفار وأعتذر إليك إن كل هؤلاء المؤمنون اللي عملوا مسلمين دير اللهم إنا سنموت على ما عليه نبيك وضمن بأنه برضو من مات فخاذي السيد بتاع ذلك أنه الكفار لأنه هو مات وبقى يابني للموت يمشى عن ناس إخواننا إذا كانوا بطول قتل قال لما تعيشين مع أنتم ألا تدركوا لهم في الجنة مش ترقوا حصل كل شيء شجاع فبعض المعاركة من تهبت ربنا ما كبش الحجاه دين اللي هم يعلق عليها قال يفروض محمد كان كتب اليوم كان حاج رئيسي قال محمد اول من, من يكتب اول من يموت قلناه الخير من معارك الحربية من بداية الدنيا الى ان جئتم انت وياما انبياء ماتوا فيها وياما صالحين وياما قواد وياما محاربين مجاهدين محمد اهل انت بتعلقوا ايمانكوا عليهم انفروض لزالك المسلمين وان مات عن الاسلام وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رسول قد خالت من قبله الرسل برضو يأتي قبله ايه فدقي واحد يموت على فراته ولا يموت من ميزانها من لم يموت بستيث ماته بغيره تعدلت الاسباب والموت واحده خالد ووليد النباة اكثر من فسعين معركة او اكثر من ثمانين وليه يالي يموت على فرش اباها رب نتمنى الشياط العضر ولكد شهد تزهاء كذا نيفا وثمانين معركة وما فيش فانت ولا مل الجسم اللي ما فيه طاعنا بالسيط او درب الرجل وكنت اتمنى موت شهيط اموت الان على سراش كما يموت الحمار لا نامت اعين الجبناء خالد فالوضى من الوضع افروضه محمد نات مرتل التربية وفين اثر الايمان وفين الثلاثة لفين الوفاء لسيد الانبياء افا ان او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على اعقابيه سلام يزور الله شيئا وسيأذي الله الشاكرين المتضل الله وليه عليك الكبرى على الوكر الصدق ان هذه هي الاية الهي ثبت ابو بكر من ده ايمان المؤمنين بعد ما مات رسول سعلا المجال وعده بقى المحتوم في ثلاث عشر هيجرية قال هذه الاية هي التي فصلت الحق من الباطل وعرفت من كان مرتابا بان محمد رسالة قد مات لان كان يقول كل احد كان الصحابة يا رسول فعلا وفي الحجرة المسجّة وهم مظلون بأنه ماتش بجالة ان عمر ضروري ربّه بأنه هم الرزق جاء الحق على قلبه الثانه قال يالله انه مات محمد والله لقد زعى الى نقاط ربّه تبهبها موسى يتلعود يقصع ايديها وارض الأكواب المناسقين انت مش شعوا يا رسوله بقى يعين عندي خلل في الجنب وعمال هاي لطعبان المأمات ذات وعثمان حطل عنده ده عثمان ده اخر بقى مشكينه مشكي رائع ديكي السيتي مش عارف الكاملة إن شاء الله من عاكد عائلة بطارق أقعد يا مسلم أمان أمر الجانب وعثمان أخرط وعالي شاء الله أما قبل أنك كلهم حاليوهم ومواليسلام حاليوهم تثبت الله يصدق ومن عجب الله إن ربنا ضمنوا هارا عادين معاه إن ربنا لا أحد بيمناطيه ثائمان ما خلاش حد جامعة كلهم بروحة واشتجت حالة الرسول في الصحر على الباركة المؤلاء وخلاص إلا إلا ذلك وعراض الله هذا لأن الرب وملائكة الكرام الكبار حيحضروه لأن لم يكن معه بالسعلي مخلوق اللهم إلا سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما ترطوه في ليلتي في ليلتي وفي بيتي وبين سحري ولحري وكتباط على قدري ولقد جمع الله عند الموت بين يقه ويقه وسمع الصوت هي عارفة صوت جبريل من كفل تننزل بالوحث يسلمه الموحدين يملاحظنا الكلامه هي تعرف الصوت و هي المتاك الشرفاء و ما تلقى الصوت خليم في الحضر و اتحرك اتبعي بعمل يتكلم احيان صوته ما هو جبريل و ليس هذا جبريل ولكن ما هو ملك الموت اعتان من عند ما يخلص السلام و يخيره لا اعطان لا ايها هو بيحظة فهمتنوا لاملك الموت السنة اللهم هو ضوائع جبريل واشواء جبريل انا اتكلم معه قال له ان شئت اشت وان شئت اخبت قال الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى معك ومع ميكاينة ويصافينة قال له الثالث قال خلاص المهم كل ريخت ان الصديق او بكر ان ما راح لجيكتك كان عندك فتيلة وعنده الرومان كان عندك الروع نسوان قال بقى ان ده هنا ما اذكر عند الرسول ان عن ايه, إيه, إيه رسول اللي عن طبع فليش تأجب ما وفلش العباس عم الرسول ما قبل أولاك. الواكر قال له بطير مربع عظيم وقال استزالت منه وقاء وحرصت قد ساعة لا يرفع قال له عظيم يعني قال له في عافية قال له حاليبت مرضى يا اوباك انا اعوذ بالله اعوذ بالله للتشاؤم قال له انا عمه انا عمه وانا اقدره بميو سابة مهاشم والعلامة جات عنه فظمنا اوباك لان هذا نعمل اكي الصراف من العباس والتشاؤم مش سابه لي في البيت وليه من وراء الالحق اخذنا النبي صلى الله عليه وسلم اجي تدخل الناس دي اللي عمال يحيي كل نفس الصبح واحد دخل على الحضره بتاعت انت لا ده رسول المسجد شاف عنه وحط طبقه عليه طبعا جابها تقبل خديه وقبلها بين عينيه فقال يا رسول الله ان الموت الذي كتبها الله عليك قد زقتها ولم تذوق الموت العذاب جبت حي لما يجي له ريحه بيوسف ايه فرس حين وميتني يا رسول الله لله لو كان البكاء يجيجي لقد قعنا ان حسن عليك ولكن قضاء الله قد نزل نزل مالك السماء الامر يأتي من السماء والله اتعاله ما يشاء لما هو الا احتراقه فيه كل ربنا بقى لقى الحالة طبعا ده لازم المرجاة اتفهين لمنع عاطفه والمجان والمشاعد طو بعدين يكريم التربصين فيه مراسكين ديوه واحدة بر بثنان في الكلات الصهوف سرع فالحا الامبر وهي ده اللي معنى الليبين قال ايها مات من كان يعبد المحمدا فا ان محمدا قد مات اصرع مع ايه سيد نعمر حالي ايه اللي جيب سيد مات لا بس اهوات رقاها لها بكل بسرع من كان يعبد المحمدا فا ان محمدا قد مات ايها يكفر اللي كان بيقبض وقبل عت المحمد بس اما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثمت لهذه الآية وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقابيه فلن يزور الله شيئا وسيجد له شاكله هنا ملاحظة أرضي أنها ما تدكوش الآن بتلأ أفئن مات أو قتل قبل ما يسمع هذا المعيشة ما قد من مندي أفئن مات أو قتل هو ربنا كان ما يعلمش كان الرسول حيموت متعادي ولا حيقتل أي الموت سيلم يموت هل سيموت أم قتيلا إلا يا ربنا يعلم ده اللي يشكر كان الماء القرش مش شكف ليه والأثى إن مات أو كتب الرب بقول كان يموت على فرشفر يموت مع كل في الميدانة زي أم أهد أتاري الرسول جمع الله له عند الموت بين الموت العادي فيما يبدل الناس وفيما يظهر ولكنه فيألم مقتوب ولو عندما أجه شهيد لأن من ضمن الأسلاب موته السم اللي كانت ناوله في رجوة خيبر من اليهودية اللي فيما الدين في لا اكثر الثم وهو اجابي الدعوة بحصي هي فلما بدعي يحط البقر العظم بتاع الشياء قال لا تأكل مني فاني مسروف وكان هذا من دولي الاجاز فقال لي الصحابة كفتني ارفعوا ايكم ما تقولوش ان هذا العظم يخبرني من انه مسروف وبدأ لابد ان انت حتى زم هنا قاك ليه قال لي يا اخي كنت نبييا اخبارك الله وان كنت بجالة بيسترحنا منك وده من تعرف بسم الله جل الله لا اله الا الله ولك كل الحمد كان احد الصحابه ضاع بالاكل وبلع مات من سنه 6 ظل يقطر اربع سنوات حتى جاء وقت الموت قال للسيده عائشه ما زلت اجد وقفه خيبر حتى كانت هذه الساعه انقطع عرق الاهلي مني ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي فجاءت الآية فإن مات أو قتل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله نسمع الآن أذام العفاء ونجيب المؤذن أيها الأخوة الفضلاء أرجو أن أجرز أماني ما فيش الدرسي بعد هنا إلا ما بواجه بهذا السؤال هل يليس دفع الزكاة قبل حضور رمضان الزكاة قسمين هي زكاة خاصة برمضان اللي هي زكاة الفتر بياً تسجع في رمضان نفسه ولو في اوله زي ما حيجي الاحكام ان شاء الله وكل ما اتخارها شوية في النصف الثاني يبقى احسن إلا إذا كنت عارف بها من الشخص اللي حياخدها حيشتري ملابس والحاجة إلاها حيديها الوزن قبل النوسم مع الزحم والخياطين من عشان يقولوا حاجة ما الحاجة نفسه بالفلوس دي بذكاة الفطر ولا هيصح دفعها في نسجة عامليا بسوطة الفقراء والساكين عن اول الجمعية هنا عملت صندوق اسم التسوء عليه صندوق الفطر زكاة الفطر رخصوص واخواننا اللي بيدونا زكاة الفطر بحط فلسهم في الصندوق وبجلد تجي الجمعية عارفة فقراء بتوحها والمكاكين في الحي وليه الحي ترتر عليهم الاموال دي اما زكاة المال اللي فقى الناس بياخراره حد ما يجي رمضان او العيد فجلد التعديل هو اللي يقدر في الحد الاول من بلح يجوز تعجيل زكاة المال ان كانت تجارة ولا مال فائل او ده ابو غضبة ولو قبل حليل ابعانين مش لاجب تستنى لحد المعادلين جدت في ضرورة طلع وتعال اخر السنة في المعادل الاصل بتاعك ايما الجرس شوفو انت انت عند الله لاجبت انت دافع مثلا 200-300 جنيه او 1000 جنيه دافع 1000 جنيه انت ربنا سباحة السنة وبحثت انت واجبت انت عليه 500 بس ايو ربي تلكم سنة اللي علي انا دافع 1000 لأن الخرصمية راح أم اللي عليها الخرصمية عليك انتباع ديوقتي وانتراح عليه السنة الجاية وانتجي السنة الجاية تشوف ربينا عمل معكي وتحتل ان كان لتك فراح على العام اللي لعاك عليك كما اصلى على كامل ان الله عليها كما بسم الله الرحمن الرحيم اخبرنا عبد الله المسعود رضي الله عنه وارضاه قال قلنا في بيت أمنا عائشة هم المؤمنون رضي الله عنه وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يا أصحابي حياكم الله وأعواكم الله ورسلكم الله مرحبا بكم أوصيكم بتكوى الله وأوصي بكم الله إني لكم منه نذير مبين لا على الله في جلاده ولا في عباده وأقرئ السلام على من يأتي بعدي وعلى من يدخل ديني من غيره أقرئ عليه السلام مني ورحمة الله ثم قال قد دمى الرحيم ودمى المنقلب إلى الله وإلى صدرة المنتهى وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى وإلى الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل فيوصيكم بالمهاجرين خلوا ووصيكم بالأنصار إن الناس يكثرون والأنصار على ما عليه أحسنوا الوحسنين وتجاوزوا عن بسيئهم فإنهم الذين آروا ونصروا وتعواهوا إيمانا والدارا من قولكم مثل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم لما عرف أن الأجل قد أوشك وكان لما أوصاهم به الصلاة الصلاة ومع ملكة أيمنكم الصلاة, الصلاة ومع ذلك يكررها ومع يعني لهم العديد الخدم ثم أوصى اللي اتخذ قبره من بعد موته واسلا يحبط وقال اشتد غضل الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ونعلى الله اليهود وان نصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت اصنعوا وصل التوحيد وقال صلوا عليه حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ولا تبتخذوا قبري بعد موتين حيلا ووصل النساء فقال اتكوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم ثم قال لقد تخذتم النساء بكتاب الله واستحللتم فروجهن بسنة رسول الله فاستكوا الله في النساء استكوا الله في النساء أطعنوهن يم تأكلون ويلبسوهن يم تلبسون وعصب الخدم وقال لا تتلكوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلتوهم فإلا انت فعلوا ولا تعذبوا خلق الله وما زال يوصي حتى دخل عليه الصديق أبو بكر قدوان الله عليه فسأله يا رسول الله من يغسرك قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى فكيف يغسرك قال تسريني في خيابي هذه يتاوب مصري من كرسه الكرس ولا قبني عنه يتاوب يمني يرأت عذوني بعد نوتي برنة ولا صيحة لا كانش حد يصور جنبي اي زع جنبي لعنى اللهم نائحة والمستمع قالوا من يدخل معك قبرك قال رجال من اهل ليس الادنى سالادنى كيف نصلي عليك قال يدفن كل نبي حيث مات لا في المكان الذي خلجت فيه روحي ولا تبعدوني واغسروني في قميصي لا تعروا وزني فإذا أنتم امتأيتم من غسلي وتكفيني فضعوني على شفير القبر ساعة ثم اخرجوا عن قبل أن تعروني التواف فإن أول من يصلي علي هو الله عز وجل يا ملائكته الكرام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخذكم من الظلمات إلى النور ثم ادخلوا علي أفواجا أفواجا وزمرا زمرا لا يتقدمكم إمام فإني لكم في الدنيا وإخرى ثم يدخل بعض الرجال الصليان ثم ليدخل بعض الصبيان النساء إذا صليتم علي فلا تدفنون حتى اتفق كلمتكم على الخليفة لعنى هذا آدم رسول الله عيد السياسة بأنه كان يدرك بإلهام الله إياه أن الضعاب له اصطرعت قلوبهم من دفنه واطمأنه ومضمه عاد الخلاف بينهم بمن يتيال الخلاف بعدها فأي شرف سيكون لهذا الخليف فأراد الرسول أن يسرعوا بحكم الأمر كنهاهم أن يتفروا إلا بعد أن يتذفع الخلافة ففعلا كان هذا عاملا في صلعة الحق حين اختلفت بعض الأصوات حتى قال بعضهم من امير ومنكم أمير أي يكون خليفتان من المهجوة الأنصار ولكن حصل الأمر أبو بكر وقال يا أيها الناس انتم تعالون ان رفوع لها رجيب البعض وان تعزيز ذكن ميت واجب شرعي وان اختلاف الامة معدن بيها مصيرة كبرى وان المهاجرين لأدعمتهم حقهم ونحن مع شاء المهاجرين نعترف لكم مع شاء الأنصار بالفضل فانتم تبواتم الدارة فينا من قبلنا وانتم الذين آثارتم ولو كان لديكم خطافة وآويتم ونطرتم لا نغذر حقكم ولكن قدرنا الله عليكم بالقرآن فقال والساركون الأولون من المتحدث